الحديث الثاني حديث جبريل عليه السلام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة إلى آخر الحديث ثم بعد هذا الحديث جاء الحديث الثالث وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان فنجد أن هذا الحديث هو جزء من حديث جبريل عليه السلام فهل هذا تكرار من المؤلف؟ الجواب لا هذا ليس تكرارا وإنما هذا الحديث الثالث جاء بيانا وتوضيحا للحديث الثاني فجاء هذا الحديث ليبين لنا بأن تلك المسميات التي ذكرت في حديث جبريل إنما هي أركان لهذا الدين ولهذا قال بني الإسلام ولم يقل بني في حديث جبريل فكلمة بني هذه لتوضيح ما جاء مجملا في حديث جبريل عليه السلام فهذا الحديث يبين لنا بأن الإسلام أو يصور لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين على أنه صرح وبناء شامخ له أسسه له أركانه هذه الأسس وهذه القواعد وهذه الأركان ليست مبنية بالحجارة الأصل في البناء أنه يبنى بالحجارة أو بالطين أو بالشيء بنحو ذلك مما له أسس وله جدار وله سقف لكن البناء المعنوي شيء آخر هذا الإسلام مبني أركانه مبنية بأعمال باعمال تستقر آثارها في القلب، فهذه الأركان هي اعتقادات قلبية وأقوال باللسان وأعمال بالجوارح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال بني الإسلام على خمس صور لنا هذا الدين على أنه بناء، على أنه صرح وحصن حصين. وهذا التصوير وهذا التمثيل أوقع في النفس مما لو جاء على صيغة الخبر المجرد معلوم أن هذا التصوير يؤثر في النفس كما أنه يقرب الأمور المعنويه إذا صورها الشارع بصورة محسوسة وهذا موجود في القرآن الكريم النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديثه كان يتبع منهج القرآن الكريم فالقرآن الكريم يصور لنا الكثير من الأمور المعنوية التي قد لا تثبت في الذهن قد يصنعها الإنسان ولا يتنبه لها فإذا جاءت في صورة حسيه فإنه يتأثر بها فمثلا في القرآن الكريم أراد الله سبحانه وتعالى أن يصور لنا حال المشرك الذي يدعو هذه الاصنام هذه الاصنام لا تنفعه ولا تدفع عنه الضر ولا تنينه شيئا من الخير وان قل وان قرب فهي لا تنفعه ولا تضره لا تجلب له النفع لا تدفع عنه الضر لا ينال منها خيرا قط هذه الاصنام وهذه الاوثان التي تعبد من دون الله أراد الله سبحانه وتعالى أن يصور لنا هذا ولو أنه سبحانه وتعالى قال في تصوير هذا الشخص الذي يعبد الصنم لو قال إنه يعبد أو إنه يدعو ما لا يحصل له به الخير أو أنه يطلب ما لا يدرك لكان هذا كافيا لكن هذا الأمر المعنوي قد يمر على الذهن ولا يعلق به بخلاف ما إذا جاء في الصور كما في الآية يقول الله تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه يعني الأصنام التي يدعونها من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الله عز وجل يستجيب لمن يدعوه وينفعه ويدفعه عنه الضر لكن هذه الأصنام لا يستجيبون لهم بشيء ما قال إلا أنت عندما تسمع كلمة إلا وهذا الاستثناء سيذهب ذهنك إلى أن هذا الاستثناء معناه أنهم سينفعونهم بشيء وقال لا يستجيبون لهم بشيء إلا ثم ماذا جاء جاء بالمثال انك باسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. يعني هذا يصور صور شخص قائم هذا المشرك هذه صورته كباسط كفيه الى الماء انسان نهر أمامه من الماء وهو شديد العطش يريد أن يشرب من هذا الماء يبسط يديه يمد يديه يفرج بين اصابعه الى الماء لكنه لا يتناول من الماء شيئا وإنما ينتظر أن يأتي الماء إليه كباسة كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وماه ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضر هذه الصورة عندما تقرأها عندما تقرأ هذا التصوير الذي جاء في هذه الآية يبقى في ذهنك يؤثر فيك هذا التصوير بخلاف ما لو كانت الآية إن الذي يدعو من دون الله حاله كالذي يطلب ما لا يدرك يعني يطلب شيء لا يدركه لكن هذا التصوير يكون ادق ويكون أكثر تاثيرا في النفوس كذلك لما صور الله عز وجل المشرك وبين بان المشرك لا ليس له جذور لا يثبت على شيء لا يثبته الله عز وجل ذكر الآية ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فكانما سقط من السماء لا يدري من أين سقط كيف سقط؟ فكانما خر من السماء ثم في لحظة واحدة فيها سرعة الحركة مع ال ال ال يعني الحركة العنيفة فكانما سقط فكانما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق هكذا يصور سبحانه وتعالى حال المشرك. ولهذا فكل التشبيه التشبيهات التي جاءت في القرآن الكريم كل التشبيهات الواقعة في القرآن الكريم هي من باب التشبيه التمثيلي الذي نبناه على التشبيه والاستعارة فيأتي سبحانه وتعالى بالصورة المعنوية حتى يقربها إلى أذهاننا وحتى نتأثر بها يأتي بما يشابهها من الأمور الحسية ثم يربط بينهم ويأتي المثل كذلك النبي عليه الصلاة والسلام هنا في هذه في هذا الحديث شبه هذا الدين بالبناء البناء الحسي له أركان له أسس يقوم عليها له جدران وله سقف ثم بعد ذلك له مكملات فهذا الإسلام كذلك هو بناء هو قصر كبير له أعمدة له اسس له جدران له سقف لكن هذه الأمور معلوية ما هي جدرانه هذه هي الصلاة والصوم والزكاة والحج الأساس الأعظم هو قول لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا الشهادتان هما الأساس الأعظم في هذا البناء الركن الأعظم في هذا البناء ثم تأتي الاركان الأخرى ثم بعد هذه الأركان البيت يكتمل لكنه يبقى يحتاج إلى نوافذ يحتاج إلى باب يحتاج إلى مياه يحتاج إلى ما يحتاجه الإنسان في بيته فهذه هي مكملات الإسلام الأخلاق الحسنة الطيبة النوافل الواجبات الأخرى ترك المنهيات هذه التي تكمل هذا البيت لكن هذا البيت في ذاته يقوم على هذه الأسس وعلى هذه الأركان يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بني الإسلام بني هذا اللفظ كما يقول العلماء علماء النحو هو مبني نعم؟ لا. مبني للمجهول هذا خطأ هذا خطأ لا مبني للمجهول عندما يقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة تقول مبني للمجهول لا الذي حرم معلومه هو الله لهذا لا يقال مبني للمجهول وانما يقال مبني لما لم يسمى فاعله وهذا هو الذي سار عليه ابن مالك رحمه الله تقول مبني لما لم يسمى فاعله يعني الفاعل محذوف ولا يقال مبني للمجهول لان الله عز وجل غير مجهول الله اعرف المعارف الله هو أعرف المعارف فنقول هنا بني الإسلام من الذي بنى الإسلام على هذه الخمس؟ الله عز وجل هو الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام على أن هذا الدين على أن هذا الإسلام مبني على هذه الأركان والأسس الخمس بني الإسلام والإسلام المراد به هنا الدين كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. فالمراد بالإسلام هنا الإسلام الخاص الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لأن لفظ الإسلام في القرآن وفي السنة يطلق بإطلاقين الاطلاق الأول هو الاطلاق العام والإطلاق العام معناه الإسلام إذا جاء بلفظ مطلق الإطلاق الأول الذي يرد في القرآن والسنة الاطلاق العام والمراد به حينئذ الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له سبحانه بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله فالإسلام بالمعنى العام هذا هو الإسلام الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والبراءة من الشرك وأهله والانقياد له بالطاعة وهذا هو الإسلام الذي دان به جميع الأنبياء والرسل فإبراهيم عليه السلام مسلم مسلم قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حليفا مسلما فإبراهيم عليه السلام مسلم كذلك ادم عليه السلام مسلم نوح مسلم لكن هل هو مسلم بالمعنى الخاص يعني يصلي خمس صلوات ويصوم شهر ويخرج الزكاة ربع العشر في النقدين هل هذا هو المقصود؟ لا هو مسلم بمعنى مستسلم لله تعالى بالتوحيد ومنقاد له بالطاعة ومتبرئ من الشرك وأهله يعني هو مسلم الإسلام العام والأنبياء كلهم وأتباع الأنبياء أيضا كلهم مسلمون بهذا المعنى بالإطلاق العام أما الإطلاق الثاني الذي يرد في القرآن والسنة في لفظ الإسلام فهو الإسلام الخاص الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هذا, هذا الإطلاق خاص ونحن الآن إذا سمعنا كلمة الإسلام نحملها دائما على الإسلام الخاص لأن العلماء يقولون بأن الخاص مقدم على العام في الدلالة فإذا قلنا كلمة الإسلام فهذه الكلمة تحمل على الإسلام الخاص لا على الإسلام العام ولهذا فقوله عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس لا يقصد به الإسلام العام لا يقصد به شريعة موسى وعيسى وإبراهيم ونوح عليه السلام ليس هذا المقصود وإنما المقصود بني الإسلام الذي جاء به محمد على هذه الخمس فهناك اسلام عام فكل من كان من أتباع الأنبياء والرسل وكل من كان مستسلما لله تعالى منقادا له بالطاعة فهذا مسلم هذا مسلم الإسلام العام لكن الإسلام الذي هو خاص هذا هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ولا شك أن الأنبياء والرسل كلهم دعوتهم واحدة الأنبياء والرسل من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دعوتهم واحدة فهم يتفقون في التوحيد يتفقون في أكثر مسائل العقيدة إن لم اقل في كل مسائل العقيدة لكن الشرائع مختلفة كما نقول نحن الآن الفقه مثلا العبادات هذه مختلفة المعاملات مختلفة لكن في التوحيد في عبادة الله عز وجل في العقيده في الإيمان بالله في الإيمان بالملائكة في الإيمان بالكتب في الإيمان بالرسل هذا في الإيمان بالقدر أيضا هذا متفقون عليه الأنبياء كلهم متفقون علىها وإنما يختلفون في الشرائع كما ورد في صحيح البخاري ومسلم الإمام احمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن معاشر الأنبياء إخوة لعملات ديننا واحد والشرائع شتى الدين واحد العقيدة واحدة التوحيد واحد متفق عليه بين جميع الأنبياء والرسل لكن الشرائع العبادات مختلفة فصلاة اليهود صلاة بني إسرائيل صلاة عيسى عليه السلام وصلاة موسى عليه السلام وصلاة نوح عليه السلام تختلف في هيئتها ليست كصلواتنا هم كان ما كانوا يصلون مثلما ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام خمس صلوات بركوع وسجود ليس عندنا دليل يدل على أن هذه هي صلاتهم كذلك الزكاة ما كانت محددة عندهم بهذا المقدار فالعبادات تختلف فما حرم عليهم ابيح لنا فامور محرمة على بني إسرائيل أحلها الله لهذه الأمة فالشرائع تختلف لكن العقيدة والتوحيد متفقون عليه فالإسلام المراد بالإسلام في هذا الحديث بني الإسلام المراد بالإسلام هنا الاسلام الخاص الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس اي على خمسه اركان او دعائم كما ورد في بعض بعض الاحاديث على خمسه دعائم الاولى ما هي شهاده ان لا اله الا الله إما ان تقول شهاده بالرفع على انه خبر مبتدا محذوف يعني هي شهاده ان لا اله الا الاسلام على خمس التقدير هي شهاده ان لا اله الا الله إلا أخر. واما ان نقول بالجر شهاده ان لا اله الا الله بناء على انه بدل بعض من كل لانه بني الاسلام على خمس شهادتي يكون هنا بدل بعض من كل شهاده ان لا اله الا الله وان محمد الرسول هذا ركن واحد مع انه مركب من امرين الشهاده لله سبحانه وتعالى بالوحدانيه والشهاده للرسول صلى الله عليه وسلم بالرساله مركب من امرين لكنه في الواقع هو ركن واحد لماذا كان ركنا واحدا لان مرد ذلك ومرجع ذلك إلى تصحيح العبادات. فلا إله إلا الله هي الإخلاص ومحمد رسول الله هي المتابعة وكل عبادة تقوم على هذين الشرطين الإخلاص لله عز وجل في العبادة ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام فشهادة أن لا إله إلا الله معناها إخلاص وشهادة أن محمد رسول الله معناها المتابعة وكلاهما يشترط في أي عبادة فلا تصح العبادة إلا بهما ولهذا اعتبر ركنا واحدا لوجود التلازم بينهما قال شهادة والشهادة ما هي الشهادة الشهادة يشترط فيها ثلاثة أمور الأمر الأول هو الاقرار بالقلب أن يقر في قلبه وأن يعلم في قلبه أن لا إله إلا الله لا إله أو لا معبود يستحق العبادة إلا الله عز وجل أن يعتقد بذلك ذلك لقلبه أولا وأن ينطق بها بلسانه ثانيا وأن يعلم بها غيره لا يكفي أن ينطق بها مع نفسه فقط بل لابد أن يسمعها غيره ليحكم عليه بالإسلام فلابد بد أن يبلغ أن ينطق بها علما طبعا إلا إذا خاف على على نفسه من القتل كما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام منهم من كان يكتب إيمانه مع أنه يؤمن بها بقلبه وينطق بها بلسانه لكنه لا يعلم غيره لكن الأصل أن الشهادة تكون بها تقوم على هذه الأمور الثلاثة العلم بالقلب والنطق باللسان وإعلام الغير بها فهذه هي الشهاده شهاده لا اله الا إن الله ان هنا تفسيريه وان التفسيريه هي التي هي بمعنى اي وعلماء علماء النحو يقولون بانها هي التي تسبقها او ما كان قبلها كلمه تتضمن معنى القول دون حروفه تكون قبل هذه أن كلمة فيها معنى الحرف معنى القول لكن دون حروف القول اللي هي القافل والله فمثلا الوحي الوحي هذا قول في الواقع لكنه ليس فيه حروف القول فإذا جاءت أن بعده تكون تفسيرية مثل قوله تعالى فاوحى اليهم ان سبحوا بكره وعشية تقدير الآية فأوحى إليهم أي هذا الوحي ما هو؟, ما هو تفسيره سبحوا بكره وعشيه هذا هو المقصود فانهنا تفسيريه شهاده ان لا اله الا الله ما هي هذه الشهاده الشهاده معناها اي لا اله الا الله ويمكن ويجوز ان تكون أن هنا مخففه من الثقيله هي ان وتقديرها شهاده انه لا اله إلا لا اله الا الله هذه الكلمه هي كلمه التوحيد التي بعث الله بها جميع الانبياء والرسل بل ان زبده رسالاتهم هي دعوه الناس الى هذه الكلمه والى العمل بمقتضاها شهاده ان لا اله الا الله يقول الله عز وجل ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنب الطاغوت والطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله عز وجل ويقول الله سبحانه وتعالى ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد بالعروه بالعروة وما من رسول أرسله الله عز وجل إلى قومه إلا وقال لهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره لان المشركين كانوا يعبدون مع الله عز وجل غيره كانوا يعبدون الله عز وجل ويعبدون الاصنام ومنهم من يعبد يعبد أصناما من الحجاره ومنهم من يعبد اصنما من الخشب ومنهم من صنع اصنما من الذهب يعبدها منهم من يعبد شجره منهم من يعبد حجرا منهم من يعبد الملائكه منهم من يعبد الشمس والقمر منهم من يعبد الجن والنار نسينا في هذه العصور ونسينا في بعض البلاد منهم من يعبد يعني حتى البقر ويعبد حتى الفئران الفئران عبدت تصور الآن إنسان يعبد فأرا هذا الفأر أعقل منه الفأر خير منه هذا الذي يعبد هذا الحيوان المستقذر طبعا وشرعا فلا شك أن هؤلاء لا عقول لهم الذين يتخذون هذه الأصنام يعبدونها وهم يعلمون أنها لا تنفعهم لا تجلب لهم النفع ولا تدفع عنهم الضر ولا ينالون منها شيئا من الخير وإنما صنعوها بايديهم فكيف تنفعهم؟ فجاء النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء سائر الأنبياء أيضا ليقيموا التوحيد في هذه الأرض طبعا وهذا التوحيد كان موجودا من عهد آدم عليه السلام إلى عشر قرون بينه وبين نوح عليه السلام إلى عهد روح حينئذ ظهر الشرك وعبد الناس الأوثان وصار هذا الشرك موجودا في الأرض ودعا نوح عليه السلام قوله ألف سنة الا خمسين عاما وهو يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل وحده فكانت النتيجة ما قال الله سبحانه وتعالى وما آمن معه إلا قليل وهكذا هذا الشرك الذي يناقض التوحيد جاءت الأنبياء والرسل بالبراءة منها فلا بد من البراءة من الشرك وإثبات التوحيد لله عز وجل فهذا معنى لا إله إلا الله ولا إله إلا الله مركبة من نفي وإثبات الجزء الأول منها هو نفي هو نفي الألوهية الحق لا إله ثم تأتي يأتي الإثبات إلا الله ثم نثبت الألوهية لله عز وجل ألوهية واحدة الذي يستحق العبادة هو رب واحد كما قال يوسف عليه السلام يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ من الأفضل أن تعبد ربا واحدا أم أن تعبد أربابا متفرقين في كل شيء فلا إله إلا الله هي نفي الألوهية الحق وإثباتها لله عز وجل ولهذا فسر العلماء وقالوا بأن لا اله إلا الله فيها تقدير ما هو لا إله الإله هو المعبود هو فعال بمعنى مفعول اله بمعنى مالوه اي معبود يعني كما تقول كتاب بمعنى مكتوب فراش بمعنى مفروش وهكذا اله بمعنى مألوه لا اله يعني لا معبود حق الا الله فكل انواع العباده لا يجوز صرفها الا لله عز وجل الذبح لغير الله هذا يتنافى مع التوحيد الدعاء لا يصرف إلا لله لا تدعو ولا تستغيث إلا بالله عز وجل لأنه هو وحده الذي يستحق هذا النوع من العبادة التي هي الدعاء كذلك النذر كذلك الصلاة كذلك السجود هذه كلها عبادات الخشية المحبة هذه كلها عبادات لا تصرف إلا لله عز وجل طبعا لا أقصد بالمحبة والخشية الأمور التي هي طبيعية في الإنسان المحبه البشرية هذا أمر آخر لكن أن يكون حبك لشخص أعظم من حبك لله عز وجل هذا شرك هذا شرك أن تحب شخصا أو أن تحب شيئا أعظم من حبك لله عز وجل هذا هو الشرك فالواجب أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما فهذا معنى شهادة أن لا إله إلا فهذه الشهادة يقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة فهذه الكلمة من قالها خالصا من قلبه وعمل بما تقتضيه من الإيمان والعمل الصالح دخل الجنة قطعا لمن كان قال لا إله إلا الله خالصا من قنبه وعمل بما تقتضيه هذه الشهادة هذا يدخل الجنة بهذه الكلمة فهذه الكلمة هي التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي لو أن السماوات السبع يقول الله عز وجل في الحديث القدسي لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفه ولا إله إلا الله في كفه مالت بهن لا إله إلا الله يعني لو وضعنا السماوات السبع وما فيهن من المخلوقات من الملائكة غير يعني سوى الله عز وجل ووضعنا مع هذه السماوات وما فيهن الأرض وما فيهن من المخلوقات ثم وضعنا لا إله إلا الله في كفة في كفة مقابلة في الميزان لمالت ولا رجحت بهن لا إله إلا الله لأنه لا يثقل مع اسم الله عز وجل شيئا وتعرفون حديث البطاقة ذلك الرجل الذي يؤتى به يوم القيامة وله تسعة وتسعون سجلا من السيئات السجل الواحد مد البصر سجل واحد صحيفه واحده بمد البصر كلها سيئات كم من صحيفه تسعة وتسعون سجلا كلها سيئات لم يعمل خيرا قط فيؤتى به يوم القيامه فاذا راى هذه السيئات وهذه جبال من السيئات ومن الاوزار ايقن الهلاك هلك ايقن بانه قد هلك فيسأله ربه عز وجل هل عندك حسنه فيقول لا يا رب ما عندي حسنه فيخرج الله له يأمر الله عز وجل فيخرج له بطاقة فيقول يا رب لانه توزن هذه الأعمال سجلات السيئات في جهة في كفة والحسنات في كفة فيقول يا رب أين تقع هذه البطاقة مع هذه السجلات فتوضع هذه البطاقة في الكفة الأخرى في كفة الحسنات فتطيش تلك السجلات هذه البطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله لكن قالها من قلبه وإلا فإذا كان يقولها ويرددها بلسانه سمع الناس قالوا قولا فهو يردده فهذه لا تزن ريشة يوم القيامه لا تزن شيئا وإنما تكون هذه الكلمة ثقيلة بقدر الإيمان الذي في القلب بقدر إيمانك بهذه الكلمة يكون ثقل هذه الكلمة في الميزان فلا اله إلا الله هذه هي كلمة الإخلاص وهي أعظم كلمة ينطق بها الإنسان فبها ندخل في الإسلام في حضيرة الإسلام وبها نخرج من هذه السنة يخرج المؤمن من هذه الدنيا اذا كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجد قال لا اله شهاده ان لا اله الا الله والشهاده الثانيه ما هي الركن الثالث من الشطر الثاني من هذا الركن شهاده ان محمدا رسول الله طبعا وتقدم الكلام لماذا جمع بينهما لان الجزء الاول لا اله الا الله هذه للاخلاص محمد رسول الله للمتابعه ولا تصح العباده الا بالامرين بالإخلاص والمتابعه شهاده ان محمدا رسول الله محمد عليه الصلاه والسلام الواجب على كل مسلم وهذا من مقتضيات الشهاده أن تشهد بان محمدا صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله الهاشمي القرشي العربي هو رسول من عند الله عز وجل أوحى الله إليه هذا القرآن وأمره أن يبلغه للناس كافة كما قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ليس للعرب للعالمين لكل البشر للإنس والجن هو نذير له ويقول سبحانه وتعالى قل يا أيها الناس يأمر النبي عليه الصلاة والسلام قل يا أيها الناس إني رسول الله اليكم جميعا لا أستثني طائفة دون أخرى أو فردا دون آخر فالواجب هو أن نؤمن وأن نشهد للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه رسول من عند الله عز وجل وأنه عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والرسل كما قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي فمن ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كاذب كافر ومن صدقه فهو كافر فكل من يدعي النبوة بعد محمد عليه الصلاة والسلام فهذا كاذب في قوله كافر أيضا في قوله هذا فنحن نؤمن أن النبي عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء والرسل ومن مقتضى إيماننا وشهادتنا للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة يلزم من ذلك أن نصدقه فيما يخبر به نصدقه فيما أخبر ونطيعه فيما أمر ونجتنب ما نهى عنه وزجر ولا نعبد الله عز وجل إلا بما شرعه عليه الصلاة والسلام هذه أمور هي من لوازم شهادة أن محمدا رسول الله فنصدقه فيما أخبر فكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من الأمور الغيبيه الواجب علينا أن نصدقها لا نعرض أحاديثه عليه الصلاة والسلام لا على عقولنا ولا على تصوراتنا لا بل نصدقه وهو صادق في كل ما يخبر به لأن هذا من تمام الشهادة له بالرسالة دام تشهد أنه رسول من عند الله فالواجب عليك ويلزمك أن تصدقه في كل ما يخبر به فإذا أخبر بشيء لا نعرض هذا الشيء او هذا الحديث على عقولنا لأننا إذا كنا لا نقبل من النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما يوافق عقولنا لم نكن مؤمنين حقيقة، وإنما حين لم نكن متبعين للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما متبعين لأهوائنا. إنسان لا يقبل من الحديث إلا ما وافق رأيه. هل هذا متبع؟ للنبي عليه الصلاة والسلام لا هذا متبع لهواه هو فالواجب أن نصدقه في كل ما أخبر كل الأحاديث إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نستشكلها بعقولنا لا نقول لا هذا الحديث لا يقبله العقل أو هذا الحديث مخالف لما نراه في واقعنا ولا يجوز التصرف في هذه الأحاديث ولا يجوز ضغطها للواقع ولا للأقيسة ولا للعقل فلا نستعمل القياس مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولا نناقشه في الأمر ولا نتقدم بين يديه فنصدقه في كل ما أخبر نطيعه فيما أمر إذا أمر بشيء وجب على الأمة طاعته فيما أمر به ووجب على الأمة أيضا اجتناب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو القائل الا واني أتيت القرآن ومثله معه هذا المثل هو السنة فإذا حرم النبي عليه الصلاة والسلام حرم شيئا فكانما حرمه الله عز وجل لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو مشرع ومبلغ عن الله والله عز وجل يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله من يطيع الرسول فقد أطاع الله فنطيعه في فعل ما أمر وفي اجتناب ما نهى عنه وزجر وكذلك لا نعبد الله تعالى إلا بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا شرط لازم من لوازم الشهادتين أن تقتفي أثر النبي عليه الصلاة والسلام وأن لا تحدث في دينه ما ليس لنا لا نتعبد لله عز وجل إلا بما شرعه الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا فالذين يبتدعون في دين الله عز وجل هؤلاء لم يحققوا شهادة أن محمد رسول الله ما حققوها حتى وإن قالوا إنهم يحبونه ويعظمونه ويجلونه لكنهم تقدموا بين يديه وهو القائل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فهؤلاء جاءوا ببعض الناس يبتدع في هذا الدين ويأتي بأذكار وبعبادات وبصلوات ليست في دين الإسلام ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء لم يحققوا شهادة أن محمد رسوله حتى وإن زعموا أنهم يحبونه لأنهم لو أحبوه فعلا لو أحبوه فعلا لما تقدموا بين يديه لما أدخلوا في شرعه ما ليس منها فهذه البدع مضمونها هذه البدع التي يحدثها وهي منتشرة في المسلمين اليوم هذه البدع مضمونها حتى وإن كان المبتدع ربما لا ينتبه لهذا لكن مضمون بدعة هي القدح في الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا المبتدع يأتي وكأنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكمل هذا الدين ولم يكمل هذه الشريعة فيأتي هو بنفسه ويكملها ويزيد هذه العبادات ولهذا قال الإمام مالك كلمة عظيمة الإمام مالك رحمه الله يقول من, من ابتدع في الدين بدعه يزعم أنها حسنة فقد زعم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة وحاشه لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا قاعدة قررها الإمام مالك إمام دار الهجرة يقرر هذه القاعدة العظيمة أن من ابتدع في هذا الدين بدعة ثم زعم أن هذه البدعه حسنة وبدعة جميلة وحسنة ومقبولة هذا يزعم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤدي الرسالة خال الرسالة يزعم بأن هذا الدين لم يكتمل فهو يحتاج إلى عبادات أخرى الدين لا مكتمل العبادات محصورة فمن زاد على هذه العبادات لأن الشيء معروف أن الشيء الكامل الشيء الكامل لا يقبل الزيادة الآن عندنا كأس من الماء مثلا كامل ممتلئ ممتنئ هل يقبل الزيادة لو زدت عليه شيئا لفرض هذا الكأس لأنه الكامل لا يقبل الزيادة الدين كامل بشهادة الله عز وجل في القرآن اليوم أكملت لكم دينكم يوم عشية عرفة في يوم عرفة أكمل الله هذا الدين في حجة الوداع فمدام أن الدين اكتمل فكل زيادة في هذا الدين ولو قطرة ولو قطرة من البداء فانها لا تقبل مهما كان مصدرها ومهما كان موردها فانها لا تقبل لان النبي عليه الصلاه والسلام هو القائل واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعه ضلاله كل بدعه, بدعة ضلاله فلم يستثن عليه الصلاه والسلام بدعه من بدعه بل جاء بلفظ يفيد العموم كل بدعة ضلالة كقوله كل مسكر خمر هل يقدر الإنسان يجي يقول لي لا بعض المسكرات ليست خمرا من يقدر على هذا أن هناك فقيه يقول بهذا يقول بعض المسكرات ليست من الخمر يجوز شربها محال كذلك كل بدعة ضلالة هل يقدر أحد أن يقول يرد كلام النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا هناك بعض البدع ليست ضلالة لا يمكن فلا فرق بين العبارتين إنسان يأتي يقول لك لا هذه البدعة مليحة هذه البدعة نعملها لأنها بدعة جميلة كل لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل البدعة ضلانة هو يقول لك لا بعض البدع ليست ضلانة قل له بعض المسكرات ليست خمرا ويجوز شربها هناك مسكرات يجوز شربها بناء على هذا الفهم فالبدع كلها ضلانة لكن مراتب هناك بدعة يعني مثل المعاصي هناك كبائر هناك صغائر هناك يعني حتى الصغائر فيما بينها مراتب ليست كلها في مرتبة واحدة كذلك الكبائر ليست في مرتبة واحدة هكذا البدع هناك بدعة أخطر من بدعة وبدعة أضعف من بدعة فهي على مراتب فمن مقتضيات الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة أننا نلتزم سنته ونلتزم شريعته ولا نبتدع في هذا الدين كذلك من, من مقتضيات ومن لوازم الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرساله أن لا نغلو في مقامه عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام وصفه الله عز وجل في القرآن الكريم في أعلى مقاماته وصفه بأنه عبد وهو عليه الصلاة والسلام كان يحذر من الغلو فكان يقول إياكم والغلو فإنما اهلك من قبلكم الغلو والغلو هو الذي أوقع النصارى في عباده عيسى عليه السلام كيف عبدوه بسبب الغلو عظموا عيسى عليه السلام وهو كان يرفض هذا التعظيم غلوا في عيسى عليه السلام حتى قالوا إنه الله أو إنه ابن الله أو أنه ثالث, ثالث ثلاثه وصاروا يعبدونه من دون الله عز وجل فوقعوا في الكفر النبي عليه الصلاة والسلام كان يخشى على هذه الأمة من أن تقع فيما وقعت فيه النصارى فقال عليه الصلاة والسلام لا تطروني والإطراء هو المبالغة في المدح والثناء قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله كان عليه الصلاة والسلام لا يقبل بالغلوم في مقامه كان لا يحب المدح والثناء حتى لما قام رجل وقال يا رسول ما شاء الله وشئت يا رسول الله غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال أجعلتني لله مدا قل ما شاء الله وحده كيف تقول ما شاء الله وشئت مع أن الرجل ما قصد أن ينزل النبي عليه الصلاة والسلام تلك المنزلة وأنه مع الله عز وجل لا لكن أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام حتى في اللفظ المساواه التي جاءت بلفظ الواو ولهذا نقول لو قال ما شاء الله ثم شئت هذا يجوز أما ما شاء الله وشئت هذا لا لما فيه لأن الإنسان يتوهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام في مقام الرب سبحانه وتعالى وهذا خطأ فلا يجوز للمسلم وهذا من لوازم الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة أن نغلو في مقامه لأنه هو الذي نهانا عن ذلك فلا يجوز للمسلم أن يستغيث بالنبي عليه الصلاة والسلام في دفع الضر وجلب النفع هذا لا يجوز وإن كان بعض المسلمين يستغيثون بالنبي عليه الصلاة والسلام يستغيثون بجاه النبي عليه الصلاة والسلام ويقول نسألك بجاه محمد نعم نحن نؤمن بأن النبي عليه الصلاة والسلام له جاه عند الله عز وجل له الجاه والنكان والرفع هو أعظم الخلق جاها عند الله أعظم الخلق جاها عند الله هو محمد صلى الله عليه وسلم لكن لا نسأل الله بجاهه لأن هذا توسل بأمر غير مشروع قد يؤدي إلى الشرك الصحابة رضي الله عنهم لما أصابهم القحط في زمن في عام الرمادة في زمن عمر رضي الله عنه قام عمر رضي الله عنه كان خليفة المؤمنين قام يدعو في صلاة الاستسقاء ماذا قال؟ هل توسل بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو أمامه مدفون أمامه في القبر لا لن يتوسل به لأن التوسل لا يكون بالميت التوسل المشروع هو أن تتوسل لله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أو أن تتوسل هذا النوع الأول التوسل بالأسماء والصفات النوع الثاني أن تتوسل بالعمل الصالح تعمل عملا صالحا كما هو في حديث أصحاب الثلاثة أصحاب الغار عمل صالح ثم تتوسل إلى الله عز وجل بهذا العمل دخل اللهم إن كنت تعلم أنني عملت هذا العمل لوجهك ففرج عن قربة فهذا توصل بالعمل الصالح وهذا مشروع والنوع الثالث هو التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي تروح رجل صالح طبعا حي مش ميت لأن الميت لا يستغاث به ولا يتوسل به الرجل الصالح تطلب منه الدعاء وهو يدعو يدعو لك بظهر الغيب أو يدعو أن تؤمن هذه الثلاثة هي أنواع التوسل المشروع أما غير هذا فتوصل ممنوع غير مشروع فعمر رضي الله عنه لما أصابهم هذا القحط ماذا فعل هل أخذ الصحابة وتوجه إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال اللهم إني أسألك بجاه محمد عليه الصلاة والسلام أن تغيثنا لا ماذا قال اجتمع الناس لصلاة الاستسقاء وكان العباس رضي الله عنه عم النبي عليه الصلاة والسلام عند المنبر فقام عمر رضي الله عنه وقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فسقينا لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاه والسلام الآن نيت فعمر رضي الله عنه يعلم بأنه السلام يعلم بأنه بأن هذا التوسل لا يشرع أن تتوسل بميت ولهذا قال كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك الآن بعم نبينا فسقينا ثم قال يا عباس قم فادعوا فقام العباس يدعو فسقهم الله عز وجل فهكذا الصحابة رضي الله عنهم، وهذا هو منهجهم لأنهم حققوا معنى شهادة أن محمدا رسول الله فهم لا يتوسلون به عليه الصلاة والسلام بعد موته وإن كان بعض المسلمين كما تقدم غلوا في مقام النبي عليه الصلاة والسلام وخالفوا قوله لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، وتجاوزوا أبعد من هذا حتى قال قائلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام وهذه القصيدة تقال في المساجد وتقال في المجتمعات في الاجتماعات في الندوات تكرر معروف هذا البردع تعرفونها البوصيري معروفة يقول فيها فإن من جودك الدنيا يعني من جود النبي عليه الصلاة والسلام وكرمه أنه من جوده يعني من هنا التبعية يعني من بعض جودك الدنيا وضرتها ما هي ضرة الدنيا؟ الآخرة يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أوجد الدنيا وأوجد الآخرة ومن علومك يعني من بعض علومك مشي علوم كلها علم اللوح والقلم مع أن الله عز وجل يقول بأنه ما في اللوح المحفوظ لا يعلمه أحد إلا الله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما في اللوح المحفوظ لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، فهذا يقول من علوم النبي عليه الصلاة والسلام ليست كل علومه بعض علومه علم اللوح والقلم، طبعا هذا ما ترك لله شيئا الآن جعل النبي عليه الصلاة والسلام هو الرب ولا شك أن هذا خطأ المسلم لا المسلم يحذر من الغلو ومن الجفاء. لا يكون جافيا مع النبي عليه الصلاه والسلام بل يعظمه ويجله ويحترمه ويكون قول النبي عليه الصلاة والسلام أو محبه النبي عليه الصلاه والسلام اقوى في قلبه من محبه كل أحد حتى من نفسه حتى من نفسه يكون النبي عليه الصلاه والسلام احب اليك من ولدك ووالدك والناس اجمعين واحب اليك من نفسك ايضا فلا بد أن تحب النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحب العظيم ولا بد أن تحترم كلامه عليه الصلاة والسلام غاية الاحترام وأن تعمل ب بأمره وأن تترك ما نهى عنه هذا كله من السلام مما يجب على المسلم كذلك في المقابل أن تحذر من الغلو أن تحذر من الغلو في مقام النبي عليه الصلاة والسلام فتنزله منزلة الالوهيه أو الربوبيه بل نحن الواجب على المسلم ومقتضى قوله اشهد ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله أن يكون وسطا في كل شيء وهذا التوسط إنما نأخذه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن هدي الصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كيف كانوا يتعاملون معه كانوا لا يقدمون بين يديه شيئا من الاقتراحات ولا الآراء إذا تكلم عليه الصلاة والسلام بقول هذا القول لا يناقش. لا يناقش إلا إذا كان في الأمور الدنيوية في الأمور الدنيوية يناقشونه مناقشة يغلب عليها الأدب والاحترام والتعظيم والتبجيل فهذه هي هو الوسط الذي يجب علينا أن نصير عليه وأن ننتهجه في حياتنا هذا معنى طبعا شهادة أن الله وأن محمد رسول الله هذه لو توسعنا في الكلام عنها وعن مقتضياتها لا شك حين حل حلئذ لا تستغرق منا أياما عندما تتكلم عن التوحيد وما يضاده من الشرك كذلك تتكلم عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وكيف نتبعه هذا نحتاج إلى كلام مطول وانما نريد أن نختصر في شرح هذه الأحاديث قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والركن الثاني ما هو وإقام الصلاة طبعا الآن كنت في بادئ الأمر كنت أفكر أن اطيل في شرح هذا الحديث لكنني الآن أرى أن أختصر أفضل لأن كل علماء الذين شرحوا هذا الحديث كابن رجب رحمه الله وابن دقيق العيد وصاحب البتن النووي، كلهم يعني لم يتوسعوا لأنك الآن لو توسعت في إقامة الصلاة فتذكر شروط الصلاة أركان الصلاة واجباتها ما هي الصلوات الخمس ما هي الأحكام التي تتعلق بها بالنسبة للمقيم بالنسبة للمسافر طبعا وحينئذ سنبقى شهورا في شرح هذا لفظ فقط في هذا الحديث قد نقضي سنة ولا نشرح هذا الحديث إذا تكلمت عن الصلاة وما يتعلق بها كذلك عن الصوم وما يتعلق به هذه كلها فقه إنما تدرس في كتب الفقه الإقامة الصلاة، إقامة الصلاة هذا استعمل لفظ الإقامة لأنها هي التي وردت في القرآن الكريم كما في قوله تعالى وأقم الصلاة بدلوك وقم الصلاة بدلوك الشمس الشمس إلى غسق الليل وأقم والوأقم الصلاة وقال تعالى وأقيم الصلاة وآت الزكاة فأمر بالقيام إقامة الصلاة. وإلا فلو قلنا تصلي هذا يصح لكن لفظ القرآن جاء بلفظ الإقامة فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام تقيد بهذا اللفظ فقال وإقام الصلاة والمراد بالصلاة هنا الصلوات الخمس التي فرضها الله على كل مسلم في اليوم والليلة وإيتاء الزكاة معناها إعطاء الزكاة وهذا الزكاة الزكاة المفروضة وهي تكون في النقدين وتكون في الزروع وتكون في المواشي كل لها نسبة نخرج نخرجها من هذا المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وإيتاء الزكاة هذا الركن الثالث نعم طبعا وهذا الركن أيضا فيه تفصيل إلى من تصرف الزكاة من هم الأصناف التي تصرف فيها الزكاة نذكور أصناف ثمانية لكن الشرح يكون باختصار إن شاء الله والركن آآ آآ الثالث وإيتاء الزكاة والركن الرابع هو حج البيت نعم لا حج البيت فهذا الحديث حج تقديم الحج على الصوم حج بيت وهذا مقيد بمن استطاع إليه سبيلا أي من كان قادرا القدرة البدنية والقدرة المالية فحج البيت هذا أيضا من أركان الإسلام والبكن الخامس الحج معنى الحج هو القصد إلى معظم والمراد به هنا هو القصد أو الذهاب إلى أداء المناسك في أشهر الحج كما بينها النبي عليه الصلاة والسلام في صفة أدائه لمناسك الحج وصوم رمضان أو صوم رمضان والصوم والإمساك عن شهوتي البطن والفرج في شهر رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس طبعا بنية التعبد صوم هذا الشهر أيضا ركن من أركان الإسلام ورد في بعض الروايات تقديم الصوم على الحج لكن في هذه الرواية وهي رواية البخاري قدم فيها الحج على الصوم وعلى هذا الفهم وعلى هذا الحديث بنى الإمام البخاري صحيحه أنت تقرأ صحيح البخاري إذا قرأت صحيح البخاري كيف يأتي مرتبا كيف رتب الإمام البخاري كتابه بدأ كتاب المعروف كتاب الوحي كتاب العلم ثم الصلاة بدأ بكتاب الصلاة بناء على هذا الحديث ثم الزكاة ثم الحج ثم الصلاة الكتب الأخرى بعض كتب الفقه والسنة تجدهم لا يبدأون الصوم ثم الحج لكن البخاري اعتمد على هذا الحديث في ترتيبه لكتابه الصحيح وهذا يدل على دقة فقه الإيمان البخاري كان يعني عنده في صحيحه يتميز بهذه الدقة أنه الامام بن حجر في شرحه لفتح الباري بين هذه النكت وهذه الفوائد واستطاع أن يستخرج فقه الإمام البخاري من صحيحه مع أنه لم يؤلف في الفقه ليس عنده كتاب فقه لكن من خلال تبويبه ومن خلال ترتيبه لكتاب الصحيح استطاع العلماء أن يستخرجوا مذهبا للإمام البخاري في الفقه فمن دقة فهمه ومن دقة قوة ذكائه أنه رتب كتابه بهذه الطريقة فلماذا كان هذا الترتيب الشهادتان ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الحج لماذا كان هذا الترتيب العلماء قالوا هذه العبادات كلها على ثلاثة أنواع عبادة بدنية محضة وعبادة مالية محضة وعبادة مركبة من الأعمال البدنية والأعمال المالية قالوا العبادة البدنية المحضه هي الصلاة والعبادة المالية المحضه يعني الخالصة هي الزكاة والعبادة المركبة هي الحج الحج فيه جهد بدني وفيه انفاق مال ثم قال قالوا فترك الصوم هو هو اخر الاركان لماذا لانه يرجع الى الصلاه لانه ايضا من العبادات البدنية المحضره قالوا بناء على هذا ورد هذا الترتيب يعني اخر الصوم عن الحج طبعا وهذا باختصار فيما يتعلق بهذه الأركان ونكون بهذا إن شاء الله قد أكملنا هذا الحديث الثالث وأرجو أن تكون هذه الأحاديث الثلاثة قد حفظت قبل الامتحان ان شاء الله ربما عندما نصل الحديث العاشر ربما يكون هناك امتحان في حفظ هذه الأحاديث وستكون حينئذ أو يومها ستكون عشرة تكون شوية ثلاثة فقط فيما يتعلق هذا السؤال في حكم الرجل أو الإنسان الذي يقع في بدعة وهو يظن بأنها سنة هذا لا إثم عليه إذا كان يظن بأنها سنة يعتقد بأنها سنة هذا لا إثم عليه لكن لا بد أن ينبه وأن يعلم أن ينبه بأن فعله هذا بدعه ننبهه إذا رأينا إنسان يرتكب شيئا من البدع ننبهه هذا الأمر الذي تفعله أنت الآن هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام هذا العمل أو هذه العبادة ففعلها يكون في يدخل في حيز البدع فحينئذ نقيم عليه الحج وإن فما فمادام أنه عملها جاهلا بها فإن لا يدري بأنها من البدع فلا يثمع عليه فهو لا يؤثم على ذلك، بل قد يكون يعني مأجورا إن كان كانت له نية حسنة، إذا كانت له نية حسنة وقصد التقرب إلى الله، فإنه يؤجر على هذه النية لا على البدع، يؤجر على نيته لا على البدع، البدع لا يؤجر عليها، البدعه ضلالة، وإن كانت على درجات، لكن على يعني حبه للنبي عليه الصلاة والسلام يؤجر عليها. وينبغي أن يبين له بأن هذا الأمر مخالف بهدي النبي عليه الصلاة والسلام ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليكم السلام عليكم